وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ مَّعِيشَةٍ فِيهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا له نعلم كتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اقْعُدُوا لَهُ أَطْعِمُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 اضْلِ وَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَسْتَبَ شونَ بَِّت مَِ الله وَفَضل لِوأَ اللهَ ل يُضين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 نََّ سَقَد جَمَعُ لَكُمْ فَخْشَُهُم فَزَادَهُم إمََ وَقَاوا حَسْبُونَ اللَّهُ وَنََّْ الْوكيل.